فهذا الحديث العشرون الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحقي فصنع ما شئتَ رواه البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحقي فصنع ما شئتَ رواه البخاري هذا الحديث من رواية أبي مسعود البدري رضي الله عنه واسمه عقبة والفتحة التي ترونها على تال مربوطة عقبة تال لأن عقبة ممنوع من الصرف يجرب الفتحة ومجرور الآن لأنه بدل عن أبي لكنه يجرب الفتحة نياب عن الكسر وحكذا تفعل في كل الأسماء ت مربوطة عقبة وحمزة وطلحة لا يجرب الكسر تقول مررت بطلحتي ولا بعقبتي ولا بحمزتي إنما يجرب الفتح فهنا عقبتها ابني مجرورا لأن أصف له والصحابي إذا شهد بدرا يقال له بدري يقال له البدري لأنه شهد بدرا شهد معركة بدر وشهود بدر فضيلة في الصحابة شهود بدر فضيلة حتى إذا عدد الصحابة عدد الصحابة ومراتبهم في الفضري عددوا بشكل خاص من شهد بدرا من الصحابة وكانوا هم أصحاب مجلس عمر بن الخطاب لكونهم أشياخاً في زمنه وقدام الصحابة وفقهاء الصحابة لكن بعض أهل العلم يقول أن عقبة بن عمرو لم يشهد بدرا وإنما نسب إلى بدر لأنه سكن بدرا بعد مرة السنوات والناس يعني ينسبون الإنسان إلى موطن إقامته يقولون البصري لأنه يسكن في الباصرة كوفي مكي مدني يمني هكذا ينسبونه إلى موضنه وقالوا بدر نسب إلى بدر لا لأنه شهد بدرا، لأنه بل لأنه أقام في بدر فهذا أمر يحتاج إلى تحرير ومراجعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى من الأشياء التي أدركها الناس ضق فيها يعني من الكلام القديم من الكلام القديم الذي كان يقوله الأنبياء قديما وبقي إلى أن أدركه الناس اليوم كلمات عظيمة بقيت وهي من مراست الأنبياء الأولين أدركها الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ما الذي أدركه الناس من كلام الأنبياء القدامى قولهم إذا لم تستحي بصنا معشاه فكلمة عبارة إذا لم تستحي فاصنع astrology هذا من كلام الأنبياء قديما وهو من كلام النبوة الأولى وقد أدركه الناس وبقي في الناس يتناقل إلى أن أدركه من أدركه من الناس هذا المعنى العام لهذا التركيب إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى من الأشياء التي في الناس وهو كلام قديم للأنبياء قديما هذه العبارة عبارة إذا لم ما فاصنع星 فهو عبارة مستحسنة في كل الشرائع عبارة مستحسنة في كل الشرائع تنقلها الأنبياء تحث على الحياة بالهمزة وتحذر من نبذه وتركه والتخلي عنه تحذر من أن تتخلى عن الحياة إذا لم تستحي ستكون مشكلة يعني إذا لم تستحي في فالأمر فيه مشكلة كبيرة هكذا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئتي قالوا كلمة فصنع ما شئت يعني إذا تخليت عن الحياة أصنع ما شئت قالوا هذا تهديد هذا تهديد كما قال التبرك عرف من شاف اليؤمن ومن شاف اليقفر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم يعني تهديد مش معناها إباح مش مع... كذلك قوله فمن شاف الي ومن ليس معناه الإباح يب... يباح يكفر إذا أراد إن يكفر لا هذا تهديد هذا يسمونه أغراض بلغية يخرج الخبر إلى أغراض أخرى بلغية منها التهديد هذا أسلوب معروف فحمل هذا الحديث على هذا المعنى يهدده إذا لم تستحي فأصنع ما شئت وسأتلاقي جزاء ما تصنع وقيل معناه الخبر وليس التهديد يخبر أن من فقد الحياة توقع منه أي حاجة كأن كي نقول هوكي كأن معنى إذا لم تستحي بصنع ما شئت من فقد الحياة وقع منه أي منكر وأي قبيح لأنه من غير حياة كان يقول لا تستغرب كانه يقول يعني لا تستغرب الأفعال الشنيعة التي يفعلها من فقد الحياة لأنه فقد المانع والكاف والرادع وال الذي يمنعه من هذه التصرفات وهو الحياة فلما فقد الحياة لا تستغرب في ألفاظه وتصرفاته لأنه فقد الذي يحجزه الحياء خلق يمنع الإنسان مما لا يليق الحياء خلق فاضل خلق عظيم الحياء إذا تخلى عنه الإنسان ذكراً كان أم أنثى ليس الحياء خاص بالنساء فقط الحياء زينة للرجال وللنساء وانظر أخرج للشارع وشوف قلة الحياء في الألفاظ وفي اللباس وفي التصرفات الحياة يعني حتى في قيادة قلة الحياة حتى في قيادة السيارة وفي إيقاف السيارة وحتى في كل الأمر فلا يختص الحياة بالنساء نعم زين للنساء بالزيت وقبح النساء في فقدهن للحياة أشد من غيره لكن الأمر للجميع والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام كان حييا عليه صل الله شديد الحياة وكان يمنعه الحياة من كثير من الأمور. كان يمنعه الحياة من كثير من الأمور حتى طلب منه إنسان عباءة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها فأعطاه إياها. كان لا يملك سوى واحد. ولا الصحابة ذلك الصحابي على هذا الفعل تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا. قال أردت أردت أن يعني وكفنا بها. أريد أن وكفنا بها. يتبرك بأثار النبي وتكلمنا على قضية التبرك في الأثار في شرح الأصول الأسوء وخصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو الأسوء والقدوة وهو في الرجولة سيد الرجال عليه الصلاة والسلام وفي البطولة سيد الأبطال وفي الحق شيخ المحقين عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان أشد حياءً من العذراء في خدرها فالحياة لا يختص بالنساء والإنسان إذا نزع منه الحياة ذكراً كان منثى ساءت ألفاظه وساءت تصرفاته وساءت لباسه وساءت معيشته وساءت رفاقه وساءت أحواله كلها غير حياة لذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الحياة شعبة من الإيمان كما في حديث الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة ذكر الحياء منه قال الحياء وشعبة من الإيمان خصه بالذكر من دون غيره لأن الحياء يدخل في كل المجالات كما أشرت يدخل في كل الأمور في علاقتك مع ربك في علاقتك مع جيرانك في علاقة أينما كنت إذا نزع منك الحياء يعني اصنع بشرت تقترف أي شيء يقترف الإنسان أي شيء لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير وفي لفظ الحياء كله خير وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يلوم أخاه على الحياة. تقول أنت رتّحش مواجه. قلنا يلوم فعل الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دحه. فإن الحياة لا يأتي بخير. الحياة لا يأتي إلا بخير. كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي لما رواه هذا الحديث. الصحابي لما رواه هذا الحديث. حديث الحياة لا يأتي إلا بخير. مش حديث صنع مشهد. عرضه معارض وقال إن نجد في بعض الكتب أن من الحياء ضعفا وأن من الحياء فغضب النبي الصحابي شد غضبا شديدا من هذا الرجل وقال عن رسول الله سلم وتحدثني عن كتبك أو كلمة نحوها فقال النبي سلم الحياء كله خير نعم الحياء الذي يمنع من قول الحق هذا مش حياء ينبغي أن نخرجه من دائرة الحياء يمكننا أن نقسم الحياء إلى حياء مذموم لكن الأحسن أن نقول هذا مش حياء أصلاً الحياء الذي يمنعك من من الأمر بالمعروف إنه يعني منكر من توجيه النصيحة من من التنبيه على الخطأ من قولة الحق من المجاملة في الباطل هذا ليس حياً هذه يعني مداهنة مداهنة وهذه مذمومة المداهنة مذمومة عكس المداراة المداهنة مداهنة في الباطل مشي أما المداراة فهي يعني إيش تمشي السفي الداري تدفع شره وسوءه وفحشه، كما قال النبي صلى إن من أشد الناس أو أسوأ الناس أو شر الناس من اتتقاه الناس من شر الناس من اتتقاه الناس أو من ودعه الناس اتقاء فحش، لما قال عن رجل بئس أخ العشيرة وفتح له الباب وألَّا له الكلام، فقالت عائشة يعني كيف فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحش، بعض الناس تتقي فحش بأن تداري هذه مداراة هذه حكمة. لكن المداهنة التي يسميها البعض المجاملات المجاملات يعني في الباطل ليست المجاملات عموما هذه مذموم وليس حياء أما الحياء فهو كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء كله خير بل قال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا أسمعنا هذا الحديث الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر لأنه شعبة من الإيمان وهنا قال الحياء والإيمان قرنا جميعاً والحياة يعني مربوطات ببعض مقرنات من فقد الحياة ضعف إيمان يعني فقد شعبة من شعب الإيمان وهذه الشعبة شعبة قلبية يعني لو تذكرون في حديث آآ آآ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة قلنا النبي عليه السلام لما مثل بالشعب ذكر شعبة قولية وشعبة فعلية وشعبة قلبية فقال أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل ثم قال والحياء شعبة من الإيمان عمل من أعمال القلوب وأعمال القلوب حساسة ومهمة عبادات القلوب عبادات جليلة ينبني عليها ما والأمور كلها تنبني على الحياء في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق الحياء يكون في معاملة الخالق أن تستحي من الله تبارك وتعالى أن يراك على الذن وأولى من يستحى منه والله كما قال النبي صلى الله فالله حق يستحى منه الله أحق أن يستحمل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل في ثيابه ما يلبس فبين النبي صلى وسلم العورات وكذا فقال قال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدا خاليا يبروح من معش حد قال فالله أحق أن يستحمله فالله أحق أن يستحمله فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤذمنا بهذا الندب أن نستحي من الله وهو أول من يستحمله أن تستحي من الله يعني يراك على ذنب أو يراك حيث نهاك أو أن تغيب عن مكان أمرك الله بالتواجد فيه كالصلوات والمساجد وأماكن إقامة الشعائر الدينية هذا الحياء من الله تبارك تعالى تستحي من الله حق الحياة تحفظ البطن وما حوى إلى آخر الحديث وأن تذكر الموت والبلاء فالإنسان عليه أن يستحي من الله ثم في معاملة الخلق لا ينقطع الإنسان عن الحياة في معاملة الخالق ولا في معاملة الناس في معاملة الخالق ولا في معاملة الناس إذا لم تستحي الحاء عليها سكون بعدها جاء عليها كسر هذا لفظ أو في لفظ الآخر حاء عليها كسر إذا لم تستحي من غير يا يا ون عدّ جزمتها اللم الإخوان اللي في عندهم استغلال بالعربية إذا لم تستحي عند الحاء فقط الحاء عليها كسر وين عدت الياه؟ جزم حذفة يقولوا تستحي هنا عند حرف الحاء فعل مضارع مزوم بحذف على جسم حذف حرف العلة بين نفذة عندنا لماذا لم تزم نقول هي مجزومة لأن فيها إين إذا لم تستحي لما نحط سكون على الحاء أنطق يا إين لولا الجزم يعني لما نحط سكون على الحاء كما عندنا هنا أنطق يأين نقول هذا الفعل كما في القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه والله لا يستحيي من الحق حاء عليها سكون وبعدها يأين لما خش حرف الجزم راحت ياء من أجل الجزم وبقيت ياء إذا لم تستحيي بصنع ما شيء قعد الياد إيش لينجزم من جزمة الياد الثانية وإذا لغيت السكون الحاء ودرت كسرة منها هي يا وحدة تستحي ولما جت لم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من غريا وكلاهما صحيح هذا الحديث العشرون هذا الحديث العشرون حديث عظيم في أدب مبارك وهو أدب أو خلق الحياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت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 قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم هذه أسئلة الصحابة رضوان الله عليه هذا الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي من ثقيف يسأل النبي عليه الصلاة هذا السؤال يريد كلمة جامعة واضحة لا يحتاج أن يستفسر عنها. لا أسأل عنه أحداً غيرك أو أحداً بعدك يبي كلام واضح ما يحتاج إلى نسأل شيء آخر بعد ونسأل غيرك شين يقصد النبي كلام واضح أريد كلمة واضحة هكذا أسئلة الصحابة كانت أسئلة تفيد علماً تفيد عملاً تفيد عقيدة تدل على هدى تقوي الإيمان. ما عندهم شيء الأسئلة الغريبة وأسئلة الصحابة أسئلة للعمل من أجل العمل من أجل الاعتقاد والعمل السلام من أجل الاعتقاد والعمل مش من أجل الغاز ولا ثقافة دينية ليس من ورائها عمل بس مجرد معلومات كثير من الناس يسأل لتكون عنده معلومة ولا يريد أن يتبع العلم العمل لا يريد أن يتبع العلم العمل وهذه آفة كثير من الناس خصوصاً بهذا الزمان الذي صار الإنسان يتشدق بما عندهم من معلومات والعمل لا أحد يبحث عن العمل فقط معلومات وهذه آفة خطيرة لأن العلم إنما يراد لأجل العمل العلم إنما يراد لأجل العمل وإلا كان حجة عليك كان حجة أن تتورد نفسك الآن يعني يصل إليك علم ما أوجب الله عليك الصلاة والصوم وتقوى الله عموما و... ثم أنت لا تعمل أنت الآن يعني تضع نفسك في موضع المحجوج. فالصحابة رضو الله عليهم كانت كثيراً أو أكثر أسئلتهم يا رسول الله أي العمل أفضل أي الإيمان أفضل دلني على عمل إذا عملته كذا أحبني الله وحبني الناس وهكذا كانت أسئلة الصحابة رضو الله عليهم يبحثون عن علم من ورائه عمل يبحثون عن عقيدة يبحثون عن فائدة يتقوون بها يتنفسون في الخيرات كما سيأتينا في إتيان فقراء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه سبق الأغنياء لهم سبق في الخيرات إلى الجنة ليس سبقا في مباهات هذه الدنيا يملكون ولا نملك أو سيارات ونحن ما عندنا هذا المقياس لا ينظرون إليه إنما كانت أعمالهم كلها في الطريق إلى الله تبارك وتعالى في سلوك هذا الصراط الذي أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام منه هذا السؤال العظيم من أبي عمره من سفيان أو أبي عامر سفيان الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أعطيني شيء يجمع لهذا الدين قل لي في الإسلام هذا الإسلام كله نبي الكلمة في الإسلام نفهم بهذا الدين الكامل فهما كاملا فهما جيدا فهماً يعني تتضح لدي الأمور ولا أحتاج لأن أسأل بعد ذلك عن كلامك يكون واضح قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله في العقيدة والعمل، فقال صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استق قل أمنت بالله ثم استق فيه الأمر بتجديد الإيمان قل أمنت بالله حتى المؤمن يطالب بأن يقول أمنت بالله حتى الموحد يطالب بأن يردد كلمة لا إله إلا الله لذلك ورد ورد الذكر بلا إله إلا الله في مواطنه كثيرة مطلقة ومقيدة مطلقة ومقيدة في الصلاة في التشهد وفي دبر الصلاة وفي في سائر الأذكار في أذكار الصباح والمساء والنوم لا يخلو مجموعة من الأذكار إلا وفي هذه كلمة عظيمة كلمة لا إله إلا الله فالإنسان يجدد إيمانه دائما وهذا من معنى أن يقرأ الإنسان ويطلب من الله الهداية في كل ركعة معناه على حتى لو كان على هداية اهدنا الصلاة المستقيم حتى ولو كان هو مهتدياً لكن لا بد للإنسان أن يسأل الله الهداية لأن الهداية كما تحتاج إلى سلوك عليها تحتاج إلى ثبات تحتاج إلى مزيد معرفة وكل ذلك يدخل في طلب الهداية كما يدخل في طلب الإيمان فالإنسان بحاجة دائماً إلى أن يجدد إيمانه ومن التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأحوال والأذكار يجدد إيمانه دور لأنه عليه الصلاة والسلام خير من ذكر الله تبارك وتعالى فالاقتداء بهديه وبسنته في باب الأذكار والأدعية يعني تسلم فيه من نقص كثير الالتزام بهديه في باب الأدعية والأذكار يسلم فيه العبد من نقص كثير لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا خير من ذكر الله والمطلوب بقول أمنت بالله قولا يتطابق فيه اللسان مع القلب ليس مجرد قول لساني على طريقي أهل النفاق، بل قل قولا يعني نابعا من قلبك معتقد إياه أنك تشهد على نفسك بالإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله إذا أطلق يدخل في الإيمان كله، الإيمان بالله إذا أطلق يدخل في بقية الأركان كله لأن بقية أركان الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كلها تابعة للإيمان بالله، كلها تابعة للإيمان بالله. فلم يؤمن بالله من آمن بالله وملائكته ولم يؤمن برسله أو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يؤمن باليوم الآخر أو لم يؤمن بالقدر كما قال عبد الله بن عمر للذين أتواه سبب إرادة حديث سؤال جبريل أن أن قوما أو اثنين من التابعين أتوا عمر عبد الله بن عمر وأخبروه أنهم خرج عندهم قوم ينفون القدر ويقولون لقدر والأمر أنف فقال أخبره من, من, من, من, من ابن عمر أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه كله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر فنفع عنه الإيمان وأن يتقبل الله منه الأعمال حتى يؤمن بكل أركان الإيمان فكل أركان الإيمان تتبع الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأول وكلها تدرج تحته فإذا قيل يا أيها الناس آمنوا بالله يعني أيضا ببقية أركان الإيمان مش تؤمن بالله ولا تؤمن بالملائكة ما ينفعش فإذا أطلق الإيمان بالله يدخل فيه ذلك كله يدخل فيه المعتقد بالكامل فالمطلوب بكلمة الإيمان بالله الإيمان الصحيح الذي يتواطأ فيه اللسان مع الجنان مع الجنان تواطأ فيه اللسان مع القلب ثم قال بعد ما أن تشهد على نفسك بالإيمان وتصحح العقيدة وتؤمن الإيمان السليم استقم على هذا الإيمان استقم على هذا الإيمان هذا العمل الآن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات مع أن العمل الصالح من الإيمان والاستقامة هنا من الإيمان قل آمنت بالله ثم استقم من الإيمان والعمل الصالح من الإيمان العمل الصالح من الإيمان لكن خص بالذكر لأهميتي ورفضل. هذا من باب ذكر الخاص بعد العمل من باب ذكر الخاص بعد العمل تنزل الملائكة والروح والروح من الملائكة لكن خص بالذكر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى من ضمن الصلوات يذكر الأمر كله بعام ثم يخص منه واحد للزيادة التأكيد عليه فقال سبحانه في غير ما يآمنوا وعمل الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح من الإيمان نفس هذه الحديث قل آمنت بالله ثم استقم يعني استقم على هذا الإيمان الذي أعلنت به لما قلت آمنت بالله استقم على هذا الإيمان فالإيمان يحتاج إلى استقامة إلى عمل الإيمان يدخل فيه كما ذكرنا مرارا وتكرارا عند أهل السنة والجماعة أعمال القلوب بدءا بالإقرار والتصديق ثم أعمال اللسان بدءا بالإقرار ثم بسائر الأعمال الصالحة البدنية والمالية كلها فالإيمان قول وعمل الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وقلنا باختصار وكل ما أمر الله به ورسوله أمر إيمان إيجاب أو استحباب سواء من أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح أو الأعمال المالية كلها من الإيمان فهذا يحتاج إلى أن يستقيم الإنسان عليه يحتاج لكن أن يشهد أنه مؤمن ثم لا يفعل شيئا كمن يشهد أن أنه مسلم ولا يصلي أو يشهد أنه ما هذه كلها تحتاج إلى أو يشهد أنه مسلم ويهدم أركان الإسلام ويتخلى عنها وإن كانت تتفاوض في تكفيره وعدم تكفيره هذه قضية لكنه إخلال عظيم أن يشهد الإنسان أنه مسلم ثم لا يصوم رمضان أو لا يؤدي زكاته ماله لا شك أن هذا نقص خطير جدا في, في إسلامه وفي إيمانه فالإيمان لا يكون بالتمني ولا بالتحلي كما ينقل عن الحسن البصري ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل لكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل فالإيمان لا بد أن يأتي الإنسان بمتطلباته لا بد أن يأتي الإنسان بمتطلباته من العمل الصالح كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَعْمُ مثل هذا الحديث قل آمنت بالله ثم أستقب وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن تخافوا ولا تحزنوا هذه البشرى العظيمة إلى آخر الآية كما قال في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة إلى آخر الآية فهذه البشر العظيمة لمن حقق هذا الأمر وهو الإيمان إعلاناً وعملاً إيماناً واستقامةً لهذا سمي الصراط بالصراط المستقيم ثم استقاموا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واستقيم وجاء الصراط المستقيم والاستقام المطلوبة هي على هذا الصراط المستقيم والاستقام المطلوبة هو على هذا الصراط المستقيم وقد قال عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية قال استقاموا على طاعة الله ولم يراوغوا رواه غان قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله على طاعة الله ولم يراوغوا رواه غان بعض الناس يعلن أنه مسلم إذا جاءت الأوامر يراوغ والله صار والله قصدي والله نبي والله ما قدرتش شور يبدأ في الروغان إذا جاءت الأوامر الشرعية يبدأ باللف والدوران إذا جاء الحلال والحرام يبدأ باللف والدوران روغان الثعلب إذا جاءت المعاملات المالية يبدأ باللف والدوران كان عليه أن يستقيم إذا قيل له هذا حرام وهذا حلال هكذا تفعل وهكذا تترك ينبغي أن يستقيم على هذا الإيمان لأن هذا هو الإيمان. أن يستقيم على هذا الإيمان وعلى متطلبات الإيمان لكن بعض الناس يبدأ بالروغان والتخلص والتهرب من الأحكام الشرعية والانفلات منها والتبرم هذا خطير هذا روغان الثعالب الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالاستقام على دين الله باب واسع وحساس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هودٌ قالوا لأن فيها قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضيع لأن الله أمر نبيه بالاستقامة فقال النبي سلم الحديث في السنن في جمع الترمذي قال شيبتني هود وأخواتها هود وأخواتها هذا من خوفه على السلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر يخاف أن لا يكون قد حقق ما أمر الله به من الاستقامة والإنسان والناس في درجات هذا أمر بين وواضح لأننا نتكلم عن الإيمان والناس في الإيمان يتفاوتون إذا هم في الاستقامة يتفاوتون والناس في الاستقامة درجات والذنب لا يخلو منه أحد كما مر علينا في أحاديث ماضية لا أحد يخلو من الذنب ولا أحد يعني يتعرض لنكبات استقامته ويكبر ويضعف لكن الإنسان يعني كما مر علينا في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها إنسان إذا ضعفت استقامته يعني لا تنتهي الدنيا لا تنتهي الدنيا لكن يأتي من العمل ما يقدر عليه ويبادل بالنهوض والتوبة ويتبع السيء يتبعها بالحسنة وهكذا الإنسان في صراع وكفاح مع نفسه وشيطانه حتى يتوفاه الله تبارك تعالى وهو في هذا الدرب يكافح ويجاهد هذا سبيل مرضي الحمد لله من في هذه الطريقة وإن كان فيه ضعف لكن على خير بدم أنه يتوب ويستغفر ويصلح وإن تقرر منه ذلك العشرات بل المئات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحص استقيموا ونحن نتكلم عن الاستقامة ولن تحص لا أحد يستطيع أن يستقيم استقامة كاملة تامة حتى يصل إلى مرتبة الصد quin والأنبياء أو على الأقل يصل إلى مرتبة الأنبياء هذا غير صعب جدا لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحص لن تستطيع يعني سيقع منكم خطأ وخالد وقد بين الطريق في أحاديث أخرى كما قال عليه السلام في حديث آخر سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا سددوا السداد صواب. كما صار اسمه الصواب أقرب أنت بعدش سددوا وقاربوا فإن لم توفق للسداد وصابك الضعف اقترب افعل ما تستطيع عليه وحب العمل إلى الله ما داوم, داوم عليه صاحبه وإن قل فالإنسان يعني يختار النفس من العمال الصالحة ما يقدر عليها ويواظب عليها ويشارك في أبواب الخير ويلزم التوبة والاستغفار ويجدد إيمانه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم هو إن شاء الله على خير قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استقم الحديث الثاني والعشرون الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت, أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى هذا كلام النووي ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتبات وصلت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرامة ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله, أبي عبد الله وهو الصحابي ابن الصحابة لذلك قلنا رضي الله عنهما ووالده من شهداء أحد والده عبد الله ابن حرام والده عبد الله بن حرام من شهداء أحد رضي الله عنه رضاه يعني هذا وهذا ابنه جابر صحابي من الصحابة المكثرين من روايات الحديث رضي الله عنه رضاه يخبر عن رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال يا رسول الله أرأيت إيش رأيك إيش رأيك لو أني ناء صليت المكتوبات يعني فقط والمكتوبات يعني الفرائض صليت الصلوات المفروضة فقط صلوات الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام قال النوم في شرح أحلالة الحلال يعني فعلته معتقدا حل يكفي أنه يعتقد أنه حلال وحرمت الحرام يعني أعتقد أنه حرام يعني آمن بأن هذا حرام وهذا حلال فاجتنب يعني الحرام وجاء بالحلال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحلالت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك لم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم هذا الحديث فيه أول التقوى لو تذكرون في شرحنا للتقوى حديث التق الله حيثما كنت قلنا أول التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات ثم يرتقي الإنسان في التقوى بالاتيان بسائر النوافل والطاعات والقربات ويجتنب حتى المكروهات، ثم يزداد التقوى حتى يترك المشتبهات يصل إلى درجة الورع وخير دينكم الورع لكن هذا يسأل عن أول التقوى لأنني التزمت بهذه الأمور يسأل عن الصلاوات الخمس تصليها أرأيت إذا صليت المكتوبات وإذا جاء رمضان صبت وصمت رمضان ولا في الحرام وحرمت الحرام وأحللت الحلال لا أخالف الشرع ولا أكذب على الله أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا مثل النرجي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاوات وعن الصوم إلى آخر الحديث ماذا علي غيرها؟ قال أو قال هل عليا غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع لما سئل عن الصلاة وعن الصوم يقول في كل سؤال هل علي غيرها فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع فقال في آخره والذي بعدك بالحق لا أزيد عليه ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق هذا مثل هذا الحديث لو أن الإنسان أتى بالواجبات وترك المحرمات أتى بالواجبات وترك المحرمات ولا يزيد على ذلك من يقدر على ذلك السؤال الآن من يقدر على ذلك من يضمن أن جميع صلواته الصلاوات التي صلىها في عمري تامة مزبوطاً فيش نقص ما أحوج العبد لأن يزيد لذلك تأول هذا الحديث تأول العلماء هذا الحديث أن النبي عليه السلام أراد أن يسهل عليه الأمر لأنه كان في أول دخول الإسلام، والأن الإسلام إذا استقر في قلب هذا الرجل لأن هذا الرجل قريب العهد الإسلام، لو كثرت عليه الشرائع ربما ينفر، ومن طريقة سؤاله أنه لا يريد الإكثار، فتأول العلماء أن هذا الرجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهل عليه الأمر، وقد علم عليه الصلاة والسلام أنه إن استقام زاد من الخير. ازداد من الخير وعرف حاجته للنافلة ماذا نعني بحاجته للنافلة قلت أنا قبل قليل من يستطيع مثلا الصلاة أن تبقى صلواته الخمس طول حياته من سن البلوغ إلى أن يموج مزبوطة ما نقص ولا حتى في الخشوع تأتي يوم القيامة توضع صلواتك الخمس عمرك كله وافية ما نقص ثم صوم رمضان كله وافية ما فيهش نقص من يقدر على ذلك؟ لا أحد يقدر على ذلك وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد في عمله أو من عمله يوم القيامة الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انقص منها شيئا قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا هل لعبدي إذا وضع صلاتك في الميزان وكان فيها نقص يأخذو لك من النوافل يجبر به النقص اللي لعندك الفرائف حتى تتم صلاة بتعاكل ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ سائر الأعمال على ذلك الزكاة والصوم وكل الأعمال الصالحة وشريعتنا فيها من كل عمل فرض ونفل كل أعمال المفروضة هناك من جنسها نوعان ففي الصلاة فرض ونفل وبالصوم فرض ونفل والزكاة فيها فرض ونفل وسائر الأعمال فيها فرض وفيها نفل والحج وغيره فالإنسان إذا جاء بفرضه تاما يوضع في ميزانه تاما لكن من يقدر أن يتمم صلاته ويتمم صومه لا بد أن يقع الإنسان في خلل ينقص في صلاته ربما الإنسان يصلي صلاة من غير ظهرة ويتمشي الدنيا ويموت وما لا من... لا يدري عنه ولا شك أنه معذور لكنه يعني ضاع من صلاته شيء لا... لماذا نذهب بعيداً تعال تكلم عن الخشوع في الصلاة تعال تكلم عن الخشوع في الصلاة أين نحن من الخشوع في الصلاة أين عقولنا في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها نصف الآخر وين قاعد في السيارة ولا في الورشة ولا في الحوش ولا مش معه ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها هيك قال المسمى مكتوب له عشر وتسعة عشر صلاة راح أنا قاعد هادرزم عن روحه وقاعد يفكر منه وصار الله أكبر خش ما يندريش عليه إلا تقبل الإمام في السلام وعليك ما يندري عليه وهذا فينا كثير كلنا فينا لا أقصد يعني إلا ضياع الخشوع بالكامل لكن كلنا يخترم الشيطان من, من صلاته وتخترم هذه الوساوس من صلاته وتنقص منه كلنا إلا من رحم الله فما حوجنا للإكثار من النام لأننا لو دخلنا على الصيام نفس الموضوع في صيامنا نقص وغضب وانفعال وربما يعني أشياء كثيرة مخالفات نقع فيها كلها تلقص من أجل الصوم فالإنسان بحاجة إلى أن يكثر من العمل الصالح من نافلة العمل الصالح ليجبر هذا النقص الذي عنده في الفرائض الإنسان بحاجة إلى أن يأتي بهذا بالنوافل التي تجبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه أن الاكثار من النافلة هي التي يبلغ بها العبد درجة الولاية فقال عليه الصلاة والسلام عن الرب سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يرضش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعثمنا إلى آخر الحديث وبالصحيح بلغ هذا الرجل مرتبة الولاية وصار من أولياء الله الذين قال عنه في أول الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب بالإكثار من العمل الصالح من نافه لكن الفريضة وحدها إن استطعت أن لا تخترم من فريضتك شيء وتضمن ذلك فأنت داخل في الحديث كما داخل الحديث السابق والله لا أزيد ولا أقص قال أفلح إن صدق إن صدق أنه يأتي بها التعامل وهذا يقول نفس الكلام عليه الصلاة والسلام قال نعم تدخل الجنة إن فعلت هذه الأمور صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام وقد ورد يعني في كلام عن السلف في أن المكثر من تفويت النوافل مذموم. أن الإنسان إذا أكثر من تفويت النوافل قد يذم الإنسان وهناك بعض النوافل خصوها بالذكر كالوتر والفجر حتى بعضهم يعني ذم ويسقط عدالة من يترك الوتر يسقط عدالة من يترك الوتر ولا يعني يراه إنسانا عدلا ربما أسقطوا عدالة خصوصا إن ظهر لهم أن إعراضه عن النوافل إعراض زهد يعني زهد في السنة لا, لا يريد العمر الصالح فإن ظهر لهم من ذلك ذموه غاية الذنب ونقل عن السلف كلام كثير في القدح في من أكثر وتهاوى في النافلة نعم قال يا رسول الله أرأيت قلني في الإسلام نعم أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم هذا الحديث الثاني والعشرون. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور بضم الطاء الطهور شطر الإمام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض هكذا الرواية تملأني أو تملأ شك من الراوي يعني يقصد أن النبي إما أنه قال تملأني ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض وكلام متعبير عربي صحيح لكن أنه شكروا هو اللفظة وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور صدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم من الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شضر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدق برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفسة فمعتقها أو موبقها رواه مسلم الطهور شطر الإيمان قيل أن الإيمان هنا الصلاة والطهارة شطر الصلاة لأنه شرط من سلوطها ولا يعنون بالشطر المناصفة بالكامل لكن يقصدون يسمون الشيء إذا كان أساسيا شطرا فقال الظهور شطر الإيمان وقيل الأمر أوسع من ذلك وتثبت الصلاة بالإيمان ورد في القرآن وما كان الله ليضيع إيمانا هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانا سمى فيها الصلاة إيمانا لأن هذه الآية نزلت لما تغيرت القبلة لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام كاعدة. فسأل بعض الناس يعني عن الصحابة الذين ماتوا على القبلة القديمة صلاتهم اللهم صلوها في القبلة القديمة وماتوا قبل أن تتغير القبلة فقال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم تلك التي صليتموها الأحياء منكم من تنتضيع، فسمى الصلاة إيمان هذا من أدلة أهل السنة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان هذا من أدلة أهل السنة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان ولأن الطهارة شرط فيها لا يقبل الله صلاته أحدكم إذا أحدثه حتى يتوضأ الحديث الآخر لا يقبل الله صلاته بغير ظهور فلما كانت شرطا فيها قال هذه العبارة عليه الصلاة والسلام الظهور شطر الإيمان ثم قال الحمد لله تملأ الميزان هذه الكلمة كلمة الحمد لله كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان لا يستهين بها العبد وإن الله لا يرضى عن العبد أن ي كل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يرضى الله عن عبد إذا كان كثيرا الحمد يكمل كلا أو يحمد الله يرجع على كل حال لذلك الحمد من من معنيه الثناء على الله والله يحب الحمد سبحانه وتعالى. يحب من عباده أن يحمده حتى يرضى على عبده أن يحمده إذا أكل أو شرب فاللهم لك الحمد. ولأن الحمد ثقيل عظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثقل الميزان، من الكلام الذي يثقل الميزان، كما أنه إذا اختلط بالتسبيح كان ثقيلا في الميزان في قوله عليه السلام كلمتان ثخيفة على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلة في الميزان حبيبة تاني الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهنا قلنا الحمد هو الثناء على الله تبارك فالحمد إما أن تطلق بهذه كلمة اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الثناء كله هذا للإستغراق في سورة الفاتحة الحمد لله يعني كل المحامد يعني ألأ الاستغراقية كل المحامد لله تبارك وتعالى فأنت إذا قلت الحمد لله فقد أثنيت على الله تبارك وتعالى وقوله الحمد لله تملأ الميزان قلنا لثقة لها وهذا يفيد أن الأعمال الصالحة نفسها قد توزن وقد ذكروا أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاث شيئا الكتب كتب الدووين والأعمال نفسها والأشخاص أنفسهم أما الكتب فمثل حديث البطاقة توضع تسعة تسعين سجل في الميزان ففيها يعني توضع بطاقة فيها لا إله الله في الكف الثانية ففيها أن الدووين التي دونت فيها الأعمال الصالحة والصيئة هي توزن وهذا الحديث فيه أن الأعمال الصالحة توزن كيف توزن؟ الله أعلم كيف توزن يوم ما ذكرناه في حد دروسه يوم ما من من قبل 200 و 300 سنة لو تجي الإنسان تقول له نجيسه في الحرارة الحرارة لا تقاس على من تخضر الآن تقاس كيف يوزن الحمد؟ يوزن وقد يتحول إلى أجسام لأن المعاني قد تصبح أجساماً يوم القيامة مثل الموت هذا أشار إليه الشيخ بن عثيمين مثل الموت الموت يوم القيامة يمثل في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار والموت معنى مش جسم اسم معنى مش اسم ذات يتحول إلى جسم ويعدم فقد تكون هذه المحامد توزن يوزن ثوابها كما فسروا البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يحجاني عن صاحبها والقرآن مش مخلوق كيف يحجاني عن صاحبها قالوا المقصود الثواب ثواب البقرة كذلك يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف كما قال النبي عليه السلام يعني الصواف فالمهم أن الذي يوزن يوم القيامة الكتب كما توزن الأعمال نفسها ويوزن الأشخاص كما في الحديث أنه يؤتى بالرجل السميل من الكفار فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض يؤتب الرجل العظيم البدين أو العظيم السمين فيوضع في الميزان وهذا من الكفار فلا عند الله جناح بعضا فالحمد لله كلمة تملأ الميزان لذقلها ولعظمها ثم قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأني أو قال تملأ ما بين السماء وأرض سبحان الله تنزيه كلمة التسبيح تنزيه التقديس والتنزيه يعني عما لا يليق الله عما لا يليق بالله لما تقول أنا سبحان لما تقول أنت سبحان الله إني أنت إيش يقول الله منزه عن كل النقائص عن كل ما لا يليق به فلذلك إذا سمعت وأنت تقرأ القرآن كل ما يرد قول منكر في حق الرب من أقوال الكفار تجد تسبح قالوا اتخذ الله ولده سبحانه سبحانه وكل ما يأتي ذكر أو كان من من, من, من, من أقوال الكفار تتعلق بالرب لا يليق به يأتي التسبح سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً فينزه الله نفسه عما لا يليق به فمعنى سبحان الله تقول أنت أنا أنزه الله وهو ملازم للنصب منصوب دائماً تقول أنت أنا أنزه الله عن النقائص عن كل ما يليق به وبعد الحمد الحمد لله إثبات الحمد والثناء لله ثم تسبيحه تنزيه, تنزيه سبحانه عن كل ما لا يليق به وأيضاً سبحان الله كلمة عظيما مع الحمد لله لعظمها تملآني ما بين السماء والأرض تملآني الدنيا هاتان كلمتان العظيمتان تملآني الدنيا وقال الصلاة نور والنور يعني هداية واستقامة والتضاح للأمور وسداد لذلك بهذا النور تنهاك عن الفحشاء والمنكر بهذا النور تنهاك on ilmoitettu, että tämä on yksi niistä, jotka ovat tarkoittaneet ثم نلتقي السبت إن شاء الله تعالى نعيد هذا الحديث ونعوذ نحن اليوم صلى الحديث حديث 24 وحديث طويل حديث بذر لكن خير إن شاء الله عندنا فرصة للتعويض وغدا الندوتنا ثم نواصل السبت بإذن الله يهتبرك تعالى ونكثب هذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه الجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك